لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أَوْ معروف أو إسلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتراء غرضات الله فسوف انتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول بعد تَبَنَّى عَلَمٌ مُدَى وَاتَّجَهَ غَيْرَ سَبِيلِهِ وَاتَّجَهَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَلِهِمَا تَوَلَّى وَلِهِمَا تَوَلَّى صَرَاتَهُ وَيُنْصِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَّا عَاصِيَةً وَإِن يَدْعُوهُ لَا يَسْتَجِيبُ ظ مَس وَلَغلَ النهُ وَلَأمَ النهُ وَول آمرًا النهُم فَلَوبَتِكُ آذَانَ الأنام وَول آمرًا نهُم فَلَغي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم وينفرهم والَّذِ مِنَ آمًَا وَعَمِ والصَّالِحكِ سعودِفُِ فأعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا لائك يدخلون الجنه فاولائك يدخلون الجنه ولا يظلمون وَقُلِ ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمُحْسِبُ وَٱتَّبَعَ إِبْرَٰهِيمُ مَذْهَبًا حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَٰهِيمَ مَخْلِيلًا وَٱللَّهُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بكل شيء محيطا لاستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيه وما يطلى عليكم في الكتاب وتمرغبون ان تنكحوه والمستضعفين من الذين ولن تقوم وان تقوموا ليتاما بالقسم وما تفعلون من خير đủ mình khỏi đi vậy nóò